Sراط الذين انعمت عليهم غير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 لا نفذق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا أصعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت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 غفر لنا به وعف عنا وان لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين